كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ايها الاحبه في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ها نحن مره اخرى التقينا على مائده السيرة النبوية على شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم وخلقه العظيم الذي حول الامام القادر رحمه الله تعالى ان يعطينا منه قبسات وان يعطينا منه يعني أنوارا من خلال كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم توقفنا في الدرج السابق عند الفصل السابع من الباب الأول من القسم الأول وهذا الفصل, الفصل السابع عقده القاضي عياذ رحمه الله تعالى للحديث عن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء وعن إكرام النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم في ثناء الحديث عن الأنبياء يعني عندما يتحدث عن الأنبياء فأين هي منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذه التلة المختارة بين المصطفين الأخيار شكون أم المصطفين الاخيار الأنبياء والرسول عليهم الصلاة والسلام في هي منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذه الجماعة المباركة من المختارين من المصطفين عليهم الصلاة والسلام يعني في الحديث السابق تحدثنا عن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة وعم أكرمه الله عز وجل به وعن إقسام الله عز وجل به وعن إقسامه له إلى غير ذلك من المواطن ولكن اليوم سنتحدث عن منزلته بين الأنبياء صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس ابن متى يونس بن متى هذا واحد من أنبي عليه الصلاة والسلام وعيت في العراق بعثه الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى إلى مئة ألفين أو يزيدون فأرسلناه إلى مئة ألفين أو يزيدون يعني حوالي مئتين, مئتين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد من باب تواضعه صلى الله عليه وسلم لا يريد أن نفضله على الأنبياء يعني تفضيل تفضيل الذي يحمله التنقيص يعني التفضيل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على تنقيص غيره من أنبيا عندما نفضله أنبيا عليه الصلاة والسلام لهم منازل عظيمة وكبيرة جدا وعندما نفضل بعضهم على بعضين ننطلق من النصوص ننطلق من القرآن يعني لا نزيد من عندنا لا نقول مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من النبي الفلاني لأن ذاك النبي الفلاني در كذا وكذا نقلب على ان شيء سبانه درها لا نحن لا ندخل في هذه التفاصيل الله سبحانه وتعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعض الله سبحانه وتعالى فضل بعدهم على بعضين وجعلهم يعني مراتب وعلاهم منزلة وعلاهم مرتبة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذن هذا ما يريد أن يعقد لو الإمام القاضي رحمه الله تعالى هذا الفصل فقال الفصل السابع في أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الانبياء وحضوه رتبته عليهم قال الله تعالى واذا اخذ الله ميثاق النبئين لما اتيناكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لاتؤمنوا به ولا تنصرونه قال اقررتم واخذتم على ذلكم ميثاق قالوا اقررنا قال فشاهدوا وانا معكم من الشاهدين هذه الايه عظيمه جدا في القران الكريم وقليل من يلتفت اليها او من يتوقف ويتامل في دلالتها هذه الايه تقول لنا هذه ان الله سبحانه وتعالى اخذ الميثاق والميثاق هو العهد الغليظ هو العهد الثقيل والعهد الكبير العظيم واذا اخذ الله ميثاق النبيين اخذ الله من الانبياء العهد الميثاق. ما هو العهد والميثاق الذي أخذ الله على الزواج لالنبي عليه الصلاه والسلام ان يعملوا به ويطبقوه واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيناكم من كتاب الا ما من كتاب وحكمة. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي ولا تنصرنا أخذ الله منهم الميثاق أنه إذا جاءهم كتاب من عند الله سبحانه وتعالى وهو القرآن الكريم ومع هذا الكتاب حكمة وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحمل هذين أي الكتاب والحكمة حمل هذين الأمرين بين يديه رسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم هذا الرسول هذا كي يصدق ذلك اللي عندكم مش ذلك اللي عندهم هكذا ولكن ذلك اللي ينزل الأنبياء ديالهم لأن القرآن الكريم صدق بالتوراه وصدق بالإنجيل ولكن ليس من الطورة وإيش من انجيل المنزلين على موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وليس الموجودين بين أيدي اليهودي والنصارى كتاب ما يسمى بالكتاب المقدس الموجود بين اليهود بين أيدي اليهود وايدي النصارى هذا فيه تحريف كثير جدا فيه تحريفات كثيرة جدا مش كون لقلنا في هذه تحريفات ماشي هنا؟ ماشي البحث العلمي مش مقابلة النسخ لقلنا في تحريفات كثيرة هو القرآن الكريم نفسه القرآن الكريم هو الذي يقول يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون فويل لهم مما كتبت الآية بعدها فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون يعني كان احبار اليهود وأحبار النصارى ورهبان النصارى يعطون الفتاوى للناس مقابل رشاوى يعني فتاوى مقابل رشاوى بس فتوى شفتوا جيب شي بارك ونعطيك الفتوى ياكي وزي أسير على الله هذيك الفتوى كتكون على خاطرك علاش لان غتخلص عليهم انا نقول لك الشيء اللي بغيتي وانت تعطيني الشيء اللي بغيت انا فويل لهم مما كتبت ايديهم من تلك الفتاوى وويل لهم مما يكسبون من ذلك المال الحرام من ذلك السحت يعني اشترونا بايات الله ثمن قليلا الفتوى ماشي هكذا الفتوى المفتي يوقع عن الله بمعنى يقول هذا الشيء اللي قال الله وهذا الشيء اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي ان هذا المفتي عنده العلم بحال اللي عنده شي تجاره نادره يحتكرها اللي بغى يقول له شي حاجه يقولها ليه اللي ما بغاش يامن عامنه لا وجب عليه ان يبلغ وان ينشر وان يعلم ووجب على الذي لا يعلم ان يسال الله سبحانه وتعالى قال للذين لا يعلمون فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقال, وقال للذين يعلمون بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن كنا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لجميع أمته بلغ ما أنزل إليك من ربك لم تفعل فما بلغت بتالته وقال لهم في باب التهديد للعلماء في باب التهديد إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعننا إلى آخر الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كيتم علمان؟ أعلمه الله عز وجل اياه ألجمه الله برجام من نار يوم القيامه يوم اليوم. نشدر على الفتوى. ولا نقلب قلبش أشي بغو الناس؟ أمني أشي بغو الناس؟ أمني ما ينفع الناس؟ ما أمرني الله عز وجل أن أقوله للناس. الى ما بغوش اليوم يبغي غداء. اذا كره هذا الكلام اللي كنقول اليوم غادي يحبوه غدا لان غايلقاو المنفعه فيه وغايلقوه والمصلحه هو الصواب على كل حال الله سبحانه وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم باوصاف اولا معه كتاب ثانيا معه حكمه ثانيا مصدق لما بين يده ثالثا مصدق لما بين يده اي مصدق للتوراه والانجيل وكل الكتب السابقه وأنزلنا اليك الكتاب آية فرَسُورَة المائدة وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدِيهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِيمِنًا عَلَيْهِمْ معنى مهيمنا عليه امينا عليها خلاصة ما في الكتب السابقة من الشرائع خلاصه خلاصة ما في الكتب السابقة من العقائد خلاصة ما في الكتب السابقة من الأحكام ولذلك لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد علاش لا ياتي الباطل من يديه ولا من خلفه لأن الله عز وجل لم يستحفظنا إياه لم يكلفنا بحفظه وإنما هو تولى حفظه بنفسه إنا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون بينما الكتب السابقة علاش تحرفت هي لأن الله عز وجل استحفظهم إياها قال لهم هاكل ألوح ندبروا معها هكو التوراة دبروا هكو الإنجيل دبروا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء استحفظوا أي طوليب منهم حفظها فلم يحفظوها فلم يرعوا فيها أمر الله سبحانه وتعالى ولا أمر رسوله موسى أو عيسى أو غيره من رسول عليه الصلاة والسلام وإدخذ الله ميثاق النبي لا ما آتيناكم أي لا الذي آتيناكم إياه من الكتاب من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول شكناه الرسول النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا به ولا تنصروا يعني الله سبحانه وتعالى أقسم عليهم أن يؤمنوا به وأقسم عليهم أن ينصروا إذا أتاهوا سؤال الا كان هذا هذا نوع من العهد والميثاق يؤخذ من الانبياء عليهم الصلاه والسلام اف لا يؤخذ من غيرهم من الناس العاديين يعني نبي معه رساله كلف الله عز وجل بان يبلغ رسالته للناس فاذا به يقول عز وجل هذه رسالتك ولكن الى جاء واحد سيد معه كتاب سموه محمد صلى الله عليه وسلم لأن محمد صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة ومذكور في الأنجيل وإن كان هما ما حتفو حتفو الأسماء الصالحة في في كتبه لا تؤمنوا النبي أتبعون ذا أتكونت اللي اللي نتن ومعك رسالة ومعك مشروع غاتكون من أتباع ديال هذا النبي هذا إليه تقل هذا النبي عاريه وصلى الله عليه وسلم أ يقال لغيرهم من من عامة الناس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا ذخل نار اللي سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه بوعيد وما تتبعه شيء رأي يدخل نار هذا نحن ما كانش كفية هذه عقيدتنا وهذا ما ينطق به القرآن الكريم والسناة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسع أحدا خلاف النبي صلى الله عليه وسلم حتى واحد ما عنده في أسحاب خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنتم أسيروا على الطريق دي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نسير في الطريق دي الأخر ونتلقوا في باب الجنة أبدا أبدا بعد بعتة الرسول صلى الله عليه وسلم فالبشرية كلها أمته فالبشرية كلها أمته وإن كانت هذه الأمة كما يقول العلماء القاسم إلى قسمين أمة الإجابات وأمة الدعوة الأمة التي أجابت والأمة التي ينبغي أن تدعى أن تدعى دائما نقول لها هاتوا هاتوا إلى كتاب الله عز وجل تعالوا إلى كتاب الله عز وجل تعالوا إلى سنة الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما أخذ الله عز وجل المتاق من عليهم الصلاة والسلام قال لهم أقررتم على ذلكم أقررتم وأخذتم على ذلكم وإصري أقررتم هذا استفهام هل أنتم مقرون؟ كانوا قال هل أنتم مقرون بهذا الأمر هل أنتم مقرون بأن تتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو بعث في زمانكم قالوا أقررنا النبي عليه الصلاة والسلام ما يتلفوش في الجواب عنهم الجواب واحد وهو امتثال أمر الله عز وجل واشتناب ونحي قالوا تيجي ولا قالوا أقررنا وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال شهدوا وأنا معكم من الشاهدين شوفوا واحد موقف عظيم جدا اشهدوا أيها الأنبياء وأيها الرسل بهذا الأمر واعلموا به أقوامكم وأنا معكم من الشاهدين أنا نشهد لكم ونشهد معكم شوفوا واحد الميثاقل الغالي اخذه الله عز وجل من الأنبياء لمحمد صلى الله عليه وسلم علش, علش ساقل القاضي عيض رحمه الله هذه الايه في هذا الباب هذا شيبين لك الرؤى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ليشوف الرؤى بعد يالو كيداير؟ رايكون هذا النبي عليه الصلاة والسلام في القوم يالو، فيسمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا يؤمن به. معند الحق في تأخر عن الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. إلى ما الحق عند النبي في اتباعه ونصرته يكون الحق ل أحد غير والسلام؟ كنت أمر هذه الآيات لا فيها مزيدا ها قدامك قول علاش أهد أهد نبي كلهم وإذا خذ الله مثاق النبيين قال شو إذا خذ الله مثاق الناس مثاق النبيين نخبة لما هذه كلامة تفيد التوكيد ما اسم موصول آتيناكم من كتابه الذي آتناكم من كتابه يعني في حال كونه كتابا وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا لتؤمنوا به ولا تنصرونه يعني موقف عظيم جدا مهيب جدا يعني أخذ الله عز وجل متقن الأنبي عليه الصلاة والسلام لنصرتي والايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابو الحسن القبيسي رحمه الله استخص الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بفضل لم يؤتي غيره أبانه به وهو ما ذكره في هذه الايه حسن القبيسي هذا من علماء المغرب المغرب الاسلامي ومن المحدثين الكبار الذين لهم باع طويل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فقهه المذهب, الإمامي المذهب المالكي يعني مذهب الإمام مالك الملك الله الملك عليه يقول استخص استخص يعني خصصه خصوصية خاصة الملك الملك الملك يقول الملك الملك الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى الملك الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم الملك لم يؤته غيره الملك الملك ما قالش ليبراهيم عليه الصلاة والسلام ما قالش في حقيبة عليه الصلاة والسلام أن وذاج أيبراهيم ما وسع على أنبياء السابقين إلا أو اللحيين إلا أن يتبعه وما قال كذلك في نوح وما قال كذلك في موسى وما قال في غيره من أنبياء مسلاه والسلام ولكنه قاله في النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال المفسرون أخذ الله الميثاق بالوحي فلم يبعث نبيا إلا ذكر له محمدا ونعته لا واخذ عليه ميثاقه ان ادركه لا يؤمن النبي اخذ الله الميثاق بالوحي اي بنزول الوحي على الأنبياء كل واحد كينزل عليه الوحي كيقول ليه واش انت قبل هذا الشيء انه الى واحد سميته محمد معه الكتاب معه الحكمة انك تامن به يقر فيجي واحد اخر من بعد فينزل عليه الوحي فينزل الله اللي ياخذ منه العهد ويجي واحد اخر على مسيرة الأنبياء عليه الصلاة والسلام المسيرة التي أخذت يعني آلاف السنين. والله سبحانه وتعالى يأخذوا المتاق من الأنبياء عليه الصلاة والسلام بالوحي إليه فلم يبعث نبيا إلا ذكر له محمداً ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على كين واحد اسمه محمد جاي في الطريق آخر الأنبياء وختم الأنبياء إلا جاء وانتبقي على قيد الحياة لا تؤمن النبي ولا تنصرنا ونعته له وعطاه النعت دياله والنعت كين في الكتب دياله ديال اليهود بنصر نعت الرسول صلى الله عليه وسلم هناك كان نعوت ما تزال باقية بعد النعوت ما تزال باقية للرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وهنا كان نعوت حديفات هناك نعوت حديفات وقيل أني يبينه لقومه أخذ الله منه الميثاق أن ينصره وقيل أخذ الله منه الميثاق أني يبينه لقومه بمعنى أنه لكن بملك يجي يقول لقوم دياله هذا والطريق ولكن اللجة واحد اخر سميته كذا ومعه كذا ويقول لكم اجولها الطريق اخرى اتبعوه هو كي يعلمه ذاك الشيء اللي اعطاه الله سبحانه وتعالى من, من الشريعة لان الشرائع تختلف والعقائد لا تختلف العقائد عق... عقيدة وحدة انتمين بالله وملائكته وكتبه ورسله وليم الاخر وخطر خيره وشريه ولكن الشرع يختلف أحيانا يكون هذا حلالا وأحيانا يكون هذا حلا حراما وأحيانا خمسات عند هذو وهذو عندهم عندهم الصلاة في الصباح والصلاة في وهذو عندهم خمسات الصلاة وترابع وعشرين يعني كل كل كل قوم اللي أعطاهم الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل لكل نجعل منكم شريعة ومنهاج كل واحد منهاج جلو كل واحد الشرع والشريعة بمعنى الشريعة شريعة ولكن عقيده وحده شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هذا يعني العقيده ما فيها فرق ما فيها انواع ولكن شرائع فيها انواع لان الشرائع تخدم المصالح التي تقتضيها تجدد حياه الناس ويقتضيها التطور في حياه البشرية تطور في حياه البشريه اللي وصلت البشريه لواحد مستوى من التمام والكمال في نرجها وعقليتها وتفكيرها بعت الله محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله في كمال الدين وتمام النعمه فلم يستطيع أحد بعد ذلك أن يقول لقد تطور العقل وفات الشرع اق تطور العقل البشري وفات الشريعه بمعنى بخر يكون متطور اكثر لا فالشريعة يعني بلغت حدا من من الكمال والتمام بحيث لا يستطيع الناس بكل عقولهم بكل علومهم وبكل أفكارهم وبكل مذاهبهم العقلية ومذاهب الفكرية أن يأتي بشيء قليل وببسيط قليل مما جاء به القرآن الكريم وما أتيتم من العلمين وتبقى دايماً إلا قليلاً مشيق الدولة بعد الضغير يقول لي هذك القليل كثير ماشي بحل فلوس اليوم عندك خمسة درام وقد تكون عندك عشرة درام هذاك القليل تبقى دايماً قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا غيجي القرن القرن ثلاثين ولا القرن الأربعين قليل هي قليل في ميزان ماذا؟ في ميزان علم القرآن الكريم أي مقابل القرآن الكريم ما أوتيتم من العلم إلا قليلا إذن قيل أن يبينه لقومه ويأخذ ميثاقهم يعني يأخذ الميتاق ذلك القوم يقول لهم أنا أعطيوني العهد أنا ولجاشي واحد اسموه محمد ومعه كتاب ومعه حكمة ومصدق لما معكم أن تؤمنوا به وتتبعوه وأن يبينوه هم لما بعدهم يعني باش يبينوه هم يعني الأخلاف ديالهم يعني السلف يبلغ ليش للخلاف يقول لي وما راه هالكين هالكين هالكين هالكين ومن بعد هذك السلف غير يمشي يجي الخلاف يقول يوصي وهكذا وهكذا تتوالى التواصي بالاتباع لرسول اسلم وبنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله ثم جاءكم الخطاب لاهل الكتاب المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم جاءكم الخطاب لمن؟ الذي الخطاب لاهل الكتاب الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم لان هذه الايات في سوره ال عمران وسوره ال عمران هي مليئه بالحديث عن أهل الكتاب آه، لما ورد فيها من المباهله يعني نصانا نجران الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلبوا منه أن يباهي لهم يعني أن يجمعوا أهلهم ويجمعوا أهله ويقسمون ويحلفون أن من كان كاذبا ينزل عليه غضب الله وتنزل عليه لعنته الله كما قال الله عز وجل ثم نسيه فنجعل لعنته الله على الكاذبين ولكنهم اللي شافوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاد في المباهلة النبي صلى الله عليه وبغى يباهلهم النبي صلى الله عليه تعلى سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا فاطمة وسيدنا علي رضي الله تعالى عنهم اتم قال لهم هادو هما ديالي ولقى عليهم عباءة واحد واحد العباءه واحد الغطاء قال لهم يا الاهل جيبوا انتما اولادكم ونبتهي ونجعل لعنه الله على الكاذبين اللي تخصف يخ ي يخ... تقصف به الأرض يقدروش نأكله إل س اسمح لي ما ما نقدرش يعني فا لما كان الحديث عا ف ف الاتجاه قال لهم قالوا أكلوا واذكروا خ وذكروا هذك إذ ح لما ما من الزمان ضرفون لما ما من الزمان وذكروا وهي مت هي متعدقة بتذكر لمحذوف وذكروا يا أهل الكتاب إذا خذ الله ميثاق النبئين على شك اللي هم ذكروا؟ لأن ذك شي عندهم أخصوا ما غيرت ذكروا كانت واحد كانت عنده شي حاجة في باله أنسها شكت تقول لهم؟ ذكر ذك شي اللي في بالك واذكروا إذا أخذ الله متاق النبينا لما آتناكم إذن في الخطاب لأهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يبعث الله نبيا من آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم لأين بعث؟ وهو حي لا يؤمن النبي يعني بوعد شكون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي شكون ذاك النبي وهو حي لا يؤمن النبي أنه يؤمن به مش لا يؤمن النبي ولا لا يؤمن النبي فعل مضارع مبنيون على الفتح بين التوكيد الشريدة. ولكن علش هذك لا تؤمنوا به،, به ولا تنصرونه الجمع هذك الجمع لا تؤمنون به أصله لا تؤمنون النع لا تؤمنون النع به فحذفت نون الرفع النون اللي تكون في المضارع إذا كان للجمع حذفت لتوالي الأمثال باش ما يكون عندنا بزف دنونات لا تؤمنون نع نع نع شحب نون ثلاثة دنونات احس حسفنها هذي ك على تخفيف فصار لا تؤمنون نع لواو معنون مشددة إذا تلقت لواو معاجي حاجة مشددة إيش كانوا يقان؟ التقاوا سكينين إذا التقى الساكنين ماذا نفعل حديث ما سبق صارنا نحذف في هذيك الواو إيش غيب قلينا؟ لا تؤمنون لا تؤمنون نع إذا وش لا تؤمنون واش فعل معرب المعرّب ولا في فعلون مبني. في علوم المُعَرَّب هذا، في علوم المُعَرَّب بينوني محدوفة من توالي أمثال لتو من في علوم ابنِ إلى كان إلى كان المُفرد لتو من بضم النون بضم النون هو إيش؟ مُعَرَّب ولذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى عليه بينوني توكيدين مباشرين هذا ما كانش إنه مباشر لأن كان بينها وبين الفعلين وأون وهذه كل وين فهي من الحووضات فهي من الحووضات معناه بال ولفضن من في المعنى وملحووضات في اللفظ ولذلك بقيت الضمة زلالة عليها من في اللفظ يعني هذه الضمة لا تؤمننا لا تسألنا لا تسألنا يومئذ يعني نعم حين كت قرآن كتلقى قال إشكال لا يقولن الذين ثم بعدها لا يقولون ما الذي يقول انه وهذيك لا يقولن ولا يصدنك وفي الآية الأخرى ولا يصد ولا يصدنك ا كما يقول كما سيقول تطلبوا لو الرشا ولا يصودنك ا مدالي في قصصين لغيره غيره يقارد ولا يصدنك ضم الدالي في قصصين علش ضم الدالي لأن حذفت الواو ولا يصدنك اي المشركون اي ولا يصدنك اي وحد يعني مفرد على كل حال لئنبو عتا وهو حي ليومنن احنا كانت نتكلم ذلك على واحد انه الى ابعث الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم والنبي من انبياء حي انه انصره. انصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصرنه كما قلنا في لا يتومننه لا ينصرنه في القرآن تؤمن النبي ولا تنصرنه لان الضمير يعود على ماذا على الجمع النبيين عليهم الصلاة والسلام ويأخذن العهد بذلك على قومه ونحوه عن السدي وقتده عن آي تضمنت فضله من عير وجه واحد قال تعالى يعني الآية أخرى وإذا خذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. هذه في سورة الحزاب وإذا خذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوحين فإن كنت فضلنا فين بانت تفضيل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بانت تفضيل التقديم وإذا أخذنا من النبيين من إتاقهم منك ومن نوحين علش ما يقول من نوحين وابراهيم وموسى وعيسى ومنك لماذا كنت آخيرا في السلسلة وكنت أولا في الذكرية للاهتمام ورفعة المنزلة منك يجيوا مثلا شي ناس وكان فيهم شي واحد رفيع المنزلة شكل لغة قد تسلم عليها ها <تصفيق> رافيع المنزله هو اللي هو اللي نسلم عليه عاد نسلم مع, له مع صحابه شيخ مع التلاميذ ديالو مثلا امير مع الحاشيه ديالو يعني الشيء الكبير هو اللي غنسلم عليه هو الاول عاد اش عاد نسلم على الاخرين عاد نسلم على الخري فكذلك الله سبحانه وتعالى قال منك ومن نوح وابراهيم وعيسى وموسى وعيسى الى اخره الآية اخرى ان اوحينا اليك كما أوحينا إلى نوحين والنبي إلى خيره إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوحين أسمي يقول إن أوحينا إلى نوحين وفلان وفولان كما أوحينا إليك ولكنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريف ورفعة منزلته عند الله سبحانه وتعالى روى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عنه قال في كلام بكى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي رسول يا رسول الله بأبي أنت وأمي رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن بعتك آخر الأنبياء وذكرك في أوليه اللي بأبي أنت وأمي رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن بعتك أن بعتك آخر الأنبياء وذكرك في أوليه هذه اللي قلناه من فضل النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى ورفعة منزلة عند الله عز وجل وجعله أجعله آخرا لنبياء بأتا وأولهم ذكرا وأولهم ذكرا فقال تعالى وَإِذَا من مِنَ النَّبِئِينَ ومنك ومن وَمِنْ بأبي أنت وأمي رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون يقولون يا ليتنا أطعن الله وأطعن الرسول يعني النار شنو كي في, في النار وهم يعذبون كي تذكرو علاش ما طعوش الرسول صلى الله عليه وسلم علاش ما كانوا على الطريق الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بنت لهم الحقيقه وهم في اطباق النار يعذبون بنت لهم الحقيقه بان النبي صلى الله عليه وسلم على الحق وأنه اتبعه هو الذي ينجي ولا غيره هذا المعنى كيشير لحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبا قيل ومن يا أبا يا رسول الله قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبا إذن عيبوا هدوك لكي تعدبوا في أطباق جهنم عيبهم أباهم عيبهم لم يطيعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قت هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت اول الانبياء في الخلق واخرهم في البعث كان أول الأنبياء في الخلق واخرهم في البعث وهناك احاديث اخرى كانت يعني هذا المعنى اللي رواه ابو نعيم في, في دلائل نبوه الرسول صلى الله عليه وسلم التي من بينها ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له متى نبئت إمتى كنت النبي قال لي بين وادم وبين الطين والماء أي وآدم مجندل في, في طينته بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم نبئ كان نبيا وآدم عليه الصلاة والسلام بقي يعني لم يتحول من الطين إلى العظام واللحم ولم يتحول من الانسان الحي إلى إنسان مرسل إلى إنسان يلد وكذا إذن فهو أولهم خلقا وآخرهم بعثا إذن فهو فاتحتهم وخاتمتهم اراد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون فاتحة الانبياء عليهم الصلاة والسلام واراد ان يكون خاتمتهم فجعله هناك وجعله وجعله هنا لهذا بعد, بعد يعني مثلا امام البصري رحمه الله تعالى وتعالى كي يقول واحد البيت يستشكل على البعض تاويله يقول لولا ولم تخرج الدنيا من العالم كيف يقول علاش يقول هذا الكلام هذا وإيش الله سبحانه وتعالى متوقف على محمد صلى الله عليه وسلم بس يخرج الدنيا من العدم الوجود مش هذا هو المراد المرادون أن علة الوجود هو طاعة الله عز وجل وعبادته وما خلقت الجن والانسان إلا ليعودون وهذه العلة متوقفة على مدى على الابوتي والبنوتي والستمراري السمراري النسلي من أجل السمراري العبادة وهذا متوقف على مدى على بعثه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولذلك لولا النبي صلى الله عليه وسلم ما خلق الله عز وجل ادم عليه الصلاه والسلام ولولا ادم عليه الصلاه والسلام ما عبد الله عز وجل ولولا عباده الله عز وجل ما خلق الله عز وجل الكون كله اذن لولاه لم تخرج الدنيا من من العدم هذا هو المراد مشي ان انك كدير الشرك يتشرك الله سبحانه وتعالى في ملكه فتجعل الوجود متوقف على ماذا؟ على أن يأذن في النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يأذن مش هذا هو المعنى ومش هذا هو هذا هو تفسير وإنما علت الوجود أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعبد وهو متنزه في ملكه قبل أن يخلق الخلق كله سبحانه وتعالى عزيز في ملكه في كبريائه وعلوه فما الذي جعل خلق الأرض لمن؟ والأرض وضعها؟ للأنام. ها هو وضع لهم المهاد وضع لهم المكان ثم خلق آدم عليه الصلاة والسلام ثم نزله إلى الأرض من نجلي امتتال هذا الأمر واجتنا بهذه النار فقط كانت بأسات آدم وميلاد آدم عليه الصلاة والسلام متوقفة على ماذا؟ على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه متوقفة على هذه يعني منطق إذا كنتي كتقرا المنطق هذا هو المنطق اذا ما كتقراش المنطق تقول علاش لم تخرج الدنيا من من العدم شوف شو هذا على كل حال كنت هذا الحديث خرجه ابو نعيم في دلائل النبوة كنت اول أنبياء قلنا بس كنت اول في الخلق واخرهم في البعث فلذلك وقع ذكرهم مقدما هنا قبل نوح وغيره قبل نوح وغير نحن عليه الصلاة والسلام قال سمرقندي في هذا تفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لتخصيصه بالذكر قبلهم وهو آخرهم المعنى أخذ الله تعالى عليهم المساق إذ أخرجهم من ظهر آدم كالذر إذ أخرجهم من ظهر آدم كالذر يعني تأويل آخر لهذه أن الله سبحانه الله عليه أخذ العهد على عليه الصلاة والسلام لما استخرجه من صلب ادم وهم كالذري اي كصغار كصغار النمل كصغار فاخذ منهم الميثاق أن ينصروا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذاك وهذاك الميثاق الله عز وجل على الأنبياء واخذه على غيري الانبياء كما في الحديث وكما في الآية الكريمه واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم درياتهم وأشهدهم على انفسهم على اليس ربكم قالوا بلى قالوا بلى هذا الاشهاد جا في الحديث في تفسير دي لها الآية جا ان أن النبي أن الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم لما خلق الله عز وجل ادم مسح على ظهره فاستخرج من هنا سمى بنيه أي جميع بني آدم عليه الصلاة والسلام كلهم مش حال مش حال يكون قايمة القدرو ما تقدروش ده باس بعض الملايكين فوق العيشة أي خليش حال من, من, من الملاير مت مش حال غا وهكذا إذن استخرج هذه الملايير والبلايير والعدد يعلم الله سبحانه وتعالى وحده، وأشهدوا على نفوسهم على نفوسهم. ألسوا ربكم؟ قالوا بلى كلهم اعترفوا بربوبية الله سبحانه وتعالى وأنه ربهم. وهكذا أخذ الأنبياء من أخذ المتقم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذلك بأن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. قالت على تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الآية قال أهل التفسير أراد بقوله ورفع بعضهم درجات محمدا صلى الله عليه وسلم قال هات بعضهم محمد صلى الله عليه وسلم قال هذ بعضهم محمد صلى الله عليه لأنه لانه إلى الأحمر والأسود والاسود بساسا بويعت إلى الأحمر والأسود يعني اللي كان يقول الأحمر والأسود كان قصبه ماذا البشرية كلها لأن واحد الشق من البشرية يميل إلى ماذا يميل إلى البياض وفيه حمرة فنقول الأحمر. أحمر وآخر فيه صمرة ويميل إلى ماذا؟ إلى السود فنقول ماذا؟ الأسود فيدخل فيه الأحمر والأسود وحلت له الغنائم من بين ما رفع الله عز وجل بي درجته وخصته به أنه أحل له الغنائم ولم تحل لأحد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وظهرت على يديه المعجزات وليس أحد من الانبياء اعطي فضيله او كرامه الا وقد اعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها ما من عطى عطى الله عز وجل لنبي من الانبياء الا واعطى مثله للنبي صلى الله عليه وسلم ما من معجزة معجزة معجزات كانت في الانبياء السابقين الا وعطى الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم مثلها في العصا في الحصى لما الماء، فايش؟ في... يبرأي ال المرضى، في تكليم، في تكليم الشجر، الشجرة، وتكليم الضب، وتكليم الغزال، وغير ذلك من الدلائل والآيات التي ستأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في بابها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلة أخرى لم يؤته أحد منهم. شنيء؟ القرآن الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر وكان الذي اوتيته وحيا أوحاوه الله إليه قال الأنبياء الله سبحانه وتعطيهم واحد الآية على قد الدعوة دي لهم والتبلغ دي لهم يموت النبي كتموت هذه الآية هذه المعجزة دي له مات سيدنا موسى مشهة العصى رفع سيدنا عيسى رفع ما هي والابراز وهكذا يعني كل آية النبي عليه الصلاة والسلام تذهبوا معهم آية النبي صلى الله عليه وسلم باقية الى يوم الدين ما هي آية؟ ما هي المعجزة بالرسول صلى الله عليه وسلم ما قد يش نقول له رأي معجزته أنه ذهب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في من لمح البصر وهذه معجزة عظيمة جدا وكبير يزداد به المؤمنون ايمانا ولكن غادي نقول له المعجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي هذا الكتاب هي القرآن القرآن المعجزة الخالد أرجع لهذا القرآن وتلقى المعجزة تقلب على المعجزة للرسول صلى الله عليه وسلم ما غاديش نقول لك راه ها هي الشجرة اللي جاءت الشجرة للرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الضب اللي كان تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشي كين في الكتب كين في زلايل النبوة في المعجزات للرسول صلى الله عليه وسلم أعلام النبوة هذا عرفه العلماء وامنوا به وصدقوه وصدقوا به واعتبروه من المسلمات العلماء الامه اعتبروا داك من المسلمات ولكن في هذا الزمان ديالنا الزمان ديال ديال الشطرايق اللي ما الزمان ديال الشطره والعقل الكثير العقل الوافر قالوا داك الشيء ما مصالحش في هذا الزمان هذا خصنا نقلب على شي حاجه اخرى مقنع بها الناس طيب قنعهم بالقرآن الكريم اه كتقلب على شي حاجه كتقرب بعض الكتب ذيك تكلم على السيره النبويه يريد أن ما لا للناس لناس هذه المعجزات لأنهم ما يستطيعون أن يصدقون بها. نحن نقول للمؤمنين. نقول لها لمن استطاع أن يتأمل فيها فقط. ولكن إذا كان غير مؤمنين. ما نقول لهم؟ نقول لها المعجزة القرآن الكريم. القرآن الكريم اللي هو آية خالدة مخلدة إلى يوم الدين. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وما تخافش عليه، ما تخافش على القرآن الكريم. يقول رأى القرآن الكريم بزكيم قرد، ولا ما بقاؤش الحفاظ. رأى فين يكفر به هؤلاء، فين يكفر بها بهذه الآيات. هؤلاء فقد وكلنا بها قوم ليسوا بها بكافرين. الله سبحانه وتعالى كين قلوا من صدر الصدر، إلى أن تم بغش القرم زل. رأى الله سبحانه وتعالى هذا السر غين قلوا الصدر، واحد أحد هو اللي له ولم يكلف بالحيفذ ذيرو. إلى حفتن ساء. غتستفد منه انتا. وغتلقى الاجر دياله والتواب دياله يوم القيامة انتا. الى ما حفظتيش ولا ما قلتش تحفظه ولا حفظته ولكن انت زاهد فيه ما كتقراش. راه انت غت فقط المسؤولية الرسك. مش غت تحمل مسؤولية اه انا ما غادش قرباش القرآن يمشي. راه ما يمشيش. هذا القرآن باقين الى. الى يودي، الدين. وما يقدرش يجوشو عليه. لا في الراديو ولا في تلفازة ولا في الانترنت ولا في هات الشي كله هات الطفرة العلمية الكبيرة. لي قدر مثلا شوش على أي إنسان في أي ميدان، ما قدر الشوش على على القرآن الكريم. كي شو شوف؟ كيف شو شوف شبكة العنكبوتية؟ هم كدير شيء معقد يلقي كدير شيء في شيء باركاه. هذه اللي باركاه كيف يصيب كي فيروس؟ ها؟ كيف كيف يذمرها؟ رامي كينش واحد لغاية يصيب لنا فيروس يذمر لنا القرآن آآ آآ ما نخافش عليه. نخافوا على أنفسنا ولكن لا نخافوا على كتاب الله عز وجل. ونحن أقوياء. بكتاب الله عز وجل ونحن نضع بترك كتاب الله عز وجل. بقدر ما نبتعد عنه فنحن أقرب إلى الضعف وبقدر ما نقترب منه فنحن أقرب إلى القوة ونحن أقرب إلى ماذا؟ إلى العزة. فالعزاة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام القضي عيض رحمه الله تعالى. قال بعضهم ومن فضله أن الله تعالى خاطب الأنبياء بأسمائهم وخاطبه بالنبوة والرسالة في كتابه سبقاً ذكرنا هذا الميزة للرسول صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب اللي كانت تكلم على الخطاب الله عز وجل كيف يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والأدب الذي يستعمله مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يخاطبه بالرسالة ويخاطبه بالنبوة يقول يا أيها الرسل يا أيها النبي يا أيها المدثر يا أيها المزمل بينما الأنبياء الآخرين وما اعاد أعاد هذا الكلام بشي لك يدير المقارنة بينه وبين الأنبياء الآخرين خال بين الأنبياء الآخرين يقول لهم يا نوح يا إبراهيم يا داود يا عيسى كي يخطبوا بالاسم دياله المجرد فخبير بين أن تخاطب الإنسان باسمه المجرد وبين أن تخاطبه بالصفة التي تميز بها ها مثلا تقول يا محمد هذا يا علي ما يبقى فيه الحال أو ما يبقى فيه الحال مش أدب تقول يا أستاذ يا شيخ أي إنسان تخطبه معالي فلان معالي الوزير معالي سيادة الرئيس والله تقول له وفلان ليس من الأدب إذا كان ليس من الأدب فينا نحن عامة الناس أفلا يكون الأدب بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضها هذا تكريم ورفعة المنزلة يا أيها الرسول لمحمد صلى الله عليه وسلم يا إبراهيم يا نوح بيت بسلامي منا لنوح يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يا داود ما قالش يا أيها الرسول داود يا داود خطبه باسمه فهذا من باب التكريم ورفعة المنزلة وحتى السمر قندي عن الكلبي في قوله تعالى وان من شيعته لابراهيم لا قال الها عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا السياق يدل على ان الهاء عائدة على نوح من شيعة نوح أي من الأنبياء الذين نجوا بعد نوح شكونهم ابراهيم عليه ولكن جوه التفصيل ان من شيعته من شيعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيدل ذلك على رفعة منزلته أن يكون الذي تقدمه في الزمان وتقدمه في المكان وكان أب الأنبياء وكان امام الموحدين أن يكون من شيعة النبي صلى الله عليه وسلم أي أن يكون والمراد بالشيعة هنا الأنصار انصار النبي صلى الله عليه وسلم ليس المراد بالشيعة هنا الشياء الشيعة السلاحية أو الشيعات السياسية المراد بالشيعة في اللغة العربية شيعة الرجل جماعته هو أتباعه هو هذا هو هذا المراد بالشيعة هنا. وليس المراد التي تستبادر إلى أدهاننا في, في, يعني في الخطاب السياسي وأجاز الفر وحكاه عن المكي وقيل لمراد نوث عليه الصلاة والسلام على كلنا الوقت لا يتسيع لمزيد من الكلام في هذا الباب خلاصة القولي أن الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل من أجل أن يبين منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء والرسل عليهم والسلام. وجب الآيات بعض بعض آيات لمن أحب إلى يقول لك إذا بغيت تعرف هذا هاد, هاد التفضيل للرسول صلى الله عليه وسلم بين سائر الأنبياء خس القرآن كله رمشي آية ولا جوج ولا عشرة اللي فيها تفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء وإنما هذه نماذج هاد جوج الآيات اللي أعطنا ولا ثلاثة الآيات نماذج قس عليها وصل عليها تجد فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كبيره ولو لا فضل الله عليك ورحمه كما قال عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ولو لا فضل الله عليك ورحمه لهم الطائف منهم ان يضلوك صلى الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومن السائرين على خطا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى الله عليه و التوفيق وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون